المبدأ السادس قال وفضله ونسبة والواضع واضع هذا العلم علم أصول التفسير نعلم أن واضع, واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي واضع أصول الفقه والإمام الحبر البحر الإمام الشافعي مثلا واضع أصول النحو الإمام ابن الأنباري من الذي وضع أصول علم التفسير؟ قال أهل العلم لا يعلم واضعه على وجه التحديد. لماذا؟ لأنه ثمرة مباحث متفرقة في مصنفات متعددة. لأن هذا هذا العلم أصول التفسير هو مجموعة من من المباحث التي كانت مبثوثة. في الكتب وما أكثرها والمصنفات وما أعظمها، ثم مع الأيام صارت تتطور فمع ظهور المصنفات في تفسير القرآن بدأ تفسير القرآن يظهر في القرن الثاني للهجرة. فظهرت عندئذ حاجة المفسرين إلى العلوم الأخرى. إذا أرادوا أن يفسروا القرآن لابد إذن من إدارات لعلوم اللغة العربية. لابد من إدراك العلم الحديث لأن به يفسر القرآن أيضا فظهرت حاجة المفسرين إلى العلوم الأخرى بحسب موضوعات القرآن وكانت تلك مثلا إنسان كان جيدير تفسير القرآن الفقهي لابد أن يكون مطالعا عن الفقه فكانت تلك الموضوعات متفرقة ككتب الناسخ والمنسوخ كتب أسباب النزول كتب القراءات كتب المناسبات وغيرها من المباحث كانت متفرقة هذا في الناس هو وهذا في أسباب النزول وهذا في القراءات وتوجيهها وذاك في المناسبات بين الآيات والصور حتى جاء القرن الثامن الهجري فظهر اصطلاح علمي خاص يجمع ماذا؟ يجمع أصول هذه العلوم التي تدور حول القرآن وما يحتاجه المفسر و يعرف بعلوم القرآن شوف كلمة علوم القرآن ظهر هذا الاستلاح في القرن الثامن الهجري وكان حامل لواء هذا العلم الإمام بدر الدين الزركش رحمه الله رحمة واسعه من علماء القرن الثامن له كتاب عظيم جدا اسمه البرهان في علوم القرآن فكان أول من صنف في علوم القرآن بمعناها الاستلاح اليوم ما هي علوم القرآن في الحقيقة هي الضوابط لعلوم متصلة بالقرآن الكريم ضوابط وقواعد كلية وقواعد عامة وكان من بين القضايا التي تطرقت إليها كتب علوم القرآن كتب كتب علوم القرآن ما هي هذه القضية التي تطرقت إليها هي شروط المفسر لاحظ كيف جاء علم أصول التفسير بدأ يؤلفون في علوم متفرقة الناسخ والمنسوخ أسباب النزول ثم جمعت هذه العلوم كلها في علوم القرآن داخل علوم القرآن وجد أنفسهم مضطرين إلى الحديث عن شروط المفسر وعن الأصول وعن القواعد والضوابط التي يحتاجها المفسر فهذا سموها أصول التفسير أو القواعد الكلية كما يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعضهم يسميها قانون التأويل كما فعل الغزالي وتلميذه الإمام ابن العربي المالكي رحمهم الله تعالى. أو منهم من يسمي علم التفسير كالإمام الطوخي. لاحظوا بدأ يظهر هذا أصول التفسير، وقد أصبح البحث عن أصول التفسير في الحقيقة لدى العلماء المتاخرين في هذا العصر أصبح همًا يحمله العلماء، خاصة المشتغلين بالتفسير. قالك لا بد أن نركز على هذه الضوابط وعلى هذه القواعد فنفردها بالتأليف، من بينهم عبد الحميد الفراهي الهندي عنده كتاب اسمه التكميل في أصول التأويل. بدأ هذا المشروع يجمعون القواعد والضوابط الكلية التي تعتبر شروطا للمفسر وكل يوم يضع هذا البناء والبناء هكذا يبدأ ناقصا ثم يتم ولله الحمد فيمكن أيها الإخوة الكرام أن نلخص في أسطور معدودة هذه المسيرة لأسول التفسير ماذا نقول مر بمراحلها بمراحل خمسة إذا أرد بمراحل خمسين المرحلة الأولى ما هي شوف كيف بدأ هذا العلم كيف وصل إلينا في أول الأم في, في أول القرآن كان قواعد كان عبارة عن قواعد تضمنها كلام الصحابة والتابعين بل نذهب إلى أبعد من هذا لو شئنا فنقول ظهرت بعض القواعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لو قرأت الحديث عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمر جمع حمار الحمر جمع حمار الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الفارس الفارس معروف الخيل كما فسح مسلم هو ذكر أنواعها فقال إنما الخيل ثلاثة الخيل ثلاثة كين خيل هي أجر هذا الذي يحبسها لله وقف لله سبحانه وتعالى يجعلها للجهاد يجعلها لخدمة الناس يجعلها المركب يجعلها لله هذا له أجر قالت ولرجل ستر يعني لا لا يفتعلها وقفا لله لكسب الحسنات ولكن لا يصلها بهم قالوا وهي لرجل وزر ما هي التي لرجل وزر هو الذي لا لا يسخرها إلا لمعصية للكبر وغير ذلك للمباهات فعندئذن هناك من الناس من الصحابة ليس له فرس من الذي يملك الفرس هو من له مال فسألوا عن الحمر قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمر يعني هل لنا أيضا فيها أجل ماذا قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الفاذة للوحيدة يعني جامعة الخير كله والمعاني العظيمة فاذة أي لم ينزل مثلها ما هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ماذا نفهم من هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم نفهم أنه يشير إلى أن العبرة بعموم اللفظ متى كان هناك خير فإنك ستؤجر عليه ليس بالضرورة فارس أو غيرها استعملت الشيء في الخير أي شيء في طاعة الله في نصرة دين الله في خدمة عباد الله فإن ذلك خير وأما من من في غير ذلك فيما يغضب الله فمن ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فيشير عليه الصلاة والسلام إلى قاعدة من قواعد علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ وأقص على هذا هناك أمثلة كثيرة لا داعي لإطالة في بيانها الشاهد أيها الإخوة الكرام أن أول ما بدأ هذا العلم يظهر كان مجرد قواعد وضوابط منثورة على كلام الصحابة والتابعين المرحلة الثانية لا انتقلوا إلى شيء آخر. الأول ما هو صار المفسرون رحمهم الله صار المفسرون يذكرون هذه القواعد في مقدمات كتبهم مثل ماذا انتموا الإمام الطبرى رحمه الله ابن كثير رحمه الله وكذلك أبو حيان الأندلسي أبو حيان الأندلس رحمه الله كان ومن أعظمها في هذا العصر كتاب عظيم جدا محاسن التأوين للإمام القاسمي هذا كتاب في التفسير لكنه جعل المجند الأول من هذا الكتاب كله في قواعد التفسير وسماه تسمية عظيمة وهي مقدمة خطيرة في تفسير كلا لله مقدمة خطيرة في أصول التفسير، فبعض العلماء يجعلون هذه القواعد مبثوثة في مقدمات كتب، لذلك الإنسان لا يستغني عن المقدمات لأن فيها تأصيلات وفيها ضوابط وفيها قواعد تبين المنهج الصحيح لتفسير القرآن الكريم. جاءت المرحلة الثالثة، فأفرضوا، فأفرضوا. أبوابا من هذا العلم في كتاب خاص هذا يأتي فيؤلف في الناس والمنسوخ، سوف والآخر يأتي فيؤلف في أسباب النزول والآخر يأتي فيؤلف في المناسبات وغيره. وهذا يأتي في المكي والمدني إذن علوم متفرقة لم يجمعوها في كتاب واحد وجاءت مرحلة رابعة حيث جمعوا هذه العلوم في علم واحد هو علوم القرآن ومن أعظم هذه الكتب البرهان البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي مناهل العرفان للزرقاني ومن المعاصر المباح عن علم القرآن سنأتي إن شاء الله نذكر هذه الكتب في مصادر أصول التفسير إذن لاحظوا كلام منثور في كلام الصحابة ثم مقدمات مقدم كانوا يجعلون هذه القواعد في مقدمات التفسير. ثم جاء بعضهم فجعل كل أفرد كل علم من علوم التفسير من قواعد التفسير بكتاب. ثم جاء من جمع هذه القواعد كلها ليس في مقدمات التفسير لا, لا أبواب مفرض ولكن جمع هذه القواعد كلها بل زاد على ذلك فسماها علوم القرآن. وهناك مرحلة أخيرة هي إفراد القواعد فقط لا يتطرقون إلى علوم القرآن الأخرى إفراد القواعد فقط بالتصنيف منها هذا الكتاب المهم وهو أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذا عرفنا الواضح تحدثنا عن نشأة هذا العلم وأنه مجهود عظيم قام به علماؤنا رحمهم الله تعالى فلا ينبغي أن نضيع هذا الارث. هذا ارث عظيم لا لابد أن نهتم له. قديما والله أيها الإخت الكرام كان العلماء يحزنون ويبكون عندما رأوا كثيرا من الناس يمصارفون إلى فن واحد ويهجرون الفنون الأخرى كما تقرأون هذا في مقدمة تدريب الراوي تدريب الراوي لإمام السيوطي لأن هناك طائفة من الناس في ذلك الزمان اهتموا فقط بعلم الحديث كلهم علم الحديث علم الحديث فصارا أين ينادون أين علوم التفسير أين علوم القرآن رحمه الله هذا في زمانهم في كيف في زماننا عندما صارت المقارنة الآن ليس بين الاهتمام بالعلوم ولكن بين الاهتمام بالمعالي والأسف بالمعالي والسفاسف يعني الآن المقارنة صارت بعيدة كل البعد قديما كانوا ينكرون على من ينكرون على من يهجر أو علوم القرآن وتفسيره وغير ذلك إذا اهتم بعلم آخر وهو مهم فكيف إذا صار الناس يهتمون بسفاسفة بأمور لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة